ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً